بين خوفي قدام وداري دنور هبن أجمد وهكابر ليه وهكسب ايه هيمشي خلاص وش راجع بقاله كتير بيت مادر تحمل مشاعر وجار حبي لأول مرة حسن بقاله بطير مقابل شرف المعروب بموت بغاية و ببجع لحالي و احسان اللي جایاني خلاص ضيعت و بنتيني وقت الاسور